وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم ذنب مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد ندينا بني إسرائيل من العذاب المهين إن فرعون إنه كان عاليا من المشرفين ونَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْمِنَالِ الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهَا أُلَّا إِلَى يَقُونُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْسَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين. أهُمْ خيرُ الَّذينَ قومتُ البَعِي وَالذينَ مِن قَبْلِهِمْ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.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 ولا شيء ولا هم صارون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كلمه ليغلي في البطن غني <تغلي> الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق <لقع> إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم لم ترون إن المستقين في مقام أمين في جنات وعقول يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذابا جحيم فضلا من ربه ذلك هو الفوج العظيم إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَنُنْتَقِمْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ